بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب أختمت آياته ثم فص من لدن خشيم خبير أن لا تغب يستغشون ثيابهم يغلم ما يسرون وما يغللون إنه ولي One إِنَّ يَا مِن وَكَانَ أَرْشُوهُ وَمَنْ مَا إِلَى وَلَئِن قُلْتَ إِنَّ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا انَّهُمْ لَمُلاهِبٌ اِمْتِمَامُ مَا قَالُوا دَخِلَ لَا يَقُولُونَ ألا يوم يأتيهم ليس مصرفاً عنهم وحاط بهم ما وَلَ إن أَذَ فنن ل السَانَ بِ ولئن أذقناه نرماء بعد ضراء مسته لا يقول أن ذهبت فيئاتها إ غلَ فَر خ فغور إَّذينَ فَبَر مُِ أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فَنَغَلَّكَ فَارِقُونَ بَغْيٌ وَمَنْ وَصَا إِلَيْكَ وَصَّى لِقَوْمِهِ Wubble! alumni Thank <laughs> you. يَقُولُونَ رَبُّنَا نَرَى رَبِّي وَيَقُولُونَ الْآلِهَةُ أُولَئِ النَّبِيُّ نَتَ الله عَلِمين الذي نَغفُ ذُنوبنا عن سَبيل الله ويَبغُونَها ايجَاء أولئك لم يكونوا مرجدين في الأرض وما كان لهم وضعف لهم العذاب ما كانوا يتطيعون السمع لائك الذين نخسر وان فسوا وضن ما كانوا يعملون لا دَرَأَ مِنَّهُ فِى آخِرَتِهِ بُؤْسٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ بل سريقاً بالأعمى والأصم Amen. Mm -hmm. one a لن يؤتيهم الله خير ولا ينفركم نصحي إن أردت أن أنصح وربكم وإن ليه ترجعون أم يقولون أطلبني في الذين ظلموا إنهم مبرقون ويصنع رسلك وقال ốc Ashill نفسي ما وكان في ما يا بني ارم جمعنا ولا تفك من قُلْ أَنَا عَبْدٌ لَّهُ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي على بينه ومن مهجره فكان من الله رحيم يا وقيل بودا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن فَقَالَ رَبِّ إِنَّا دَنَيْنَا مِنَ الْأَرْضِ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ فأحكم الحاسمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صال فلا تسألني ما ليس لك به علم. Don't some be like بيمو مين ان نقوم ان وترى كبا و go Mm hmm. Mm -hmm. رب من قوم من ولا تعبد الا مَوْطَنِيَ اَذِي قَوْمِي هُد no <tus> جَاءَ رَبُّهُمْ أَلَا بُغْدًا لِصَمٍّ قُد وَمَا نَظَر uh, -huh. Oh, yeah. God. اليمن اوه منيب يا وَتَاءَ أَنقُمُهُمْ عَرَضُونَ إِلَيْنَا وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ أهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضعيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك قال له أنني بفن قوة أو لن يصلوا إليك فأثر بأهلك بقطع من الليل ولا اخا من لم مصيبها ما اصابهم انحرفوا <صفيق> وذا الايزان <الصفيق> <اللينت الصبح> هو بحر مقارب بلمناجا قُرْنًا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ وَسِجِّيلٌ من مَّدْكُودٌ مُزَوَّى مَتَنَّعٌ دَرَ رَ بِك وَمَا هِيَ مِنَ بالمعين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم والله <chat> وانا تنقص قلبي لَئِفٌ مَعَذَابَ يَوْمٍ خَئِطٌ وَيَا قَوْمِ أَوْفُ لِمْكِيَ نَنْ مِنْ ذَا نَبِيٍّ إِنَّا كَأَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَغْثَوْا الْأَرْضِ مُكْرِ بَقِيَّةُ اللَّهِ قَانِرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا قالوا يا شعيب اصنعت كات موركا ان رك ما يعبد ابا اونا او اننا في ام Quan إ ك خ قال يا قوم أرأيتم إن كنت ولا بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم بلاء ما أنهاكم عنه إن أريد إلا يا قور وما تفوقين لا com mm -hmm. ألا بغدا لمدينك ما بعدك تمود وما أمروا فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأورده and كَوْنُهُ وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ بِغَيْرِ نُرَاوِدُ لَن نَكُنْ آنَ نخوش هو علن قَنَذَ لِيَ وَنُورُ رَبِّكَ إذا ذ في وشف فعال لما يريد وأما الذين تعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما نما مات زمان وستون الارض الى Amen. أصيبهم غير من قص ولقد آتينا موسى الكتاب وقال مر من كان في بيننا وان انه في وَإِنَّ نَكُرَ اللَّن لَمَّا لَا يُوَمِ يَنَّهُ مَرَمْ مُكَأَمَ مَا فأستطنك ما أملت ومن ثاب معك ولا تصغل إنه بما وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ malakun min صلاة طرف النار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا سيئات لانك قد قرال لنكيرين لانك قد قرال لنكيرين إن الله لا يضيع أجر المحسنين فلو لا كان من القرون من قبلكم انَّا غَوْنًا عَلَىٰ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ لَقَادِنٌ إلا مِّن مَّنْ آنَ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان رب جَنَّ مِنْهُمْ لِكَرَّبَ يَظُنُّ وَأَهْلُهُ مُصْلِحُونَ وَلَهُمْ لَدَ دَنَنَ نَصْعُبٌ مَتَوَا حِذْبَتَهُمْ وَلَا يَدْنُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا نَرَى صُنَّا نَرَاكَ وَإِذْ وَتَمَّ كَلِمُ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لَا أَمْنَىٰ لَنَجِّيَنَّ نَا مِنَ الجنة وَقُلْ لَنَّ قُصُ عَلَيْكَ وَجَاءَكَ فِي الْأَذِى الْخَوْفُ وَمَا هُوَ إِلَّا قُلْ مِنَ الَّذِينَ نَهَوْا عَلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ وَمَا نَعْمَ الْمَأْوَى وَنَمَشَ نَتْفُ مِنَّا نَعْذُرُنَا وَقُل لَّن نُّقَصَّ وَلَن يَكَمَّنَّا يُرْسِلُ لِمَن تَوَلَّى مَن رَّبُّهُ بِظُلْمٍ فَإِنَّهُ هو منوعظة وذكرى عن المؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أمروا على مكانتكم وقل للذين لا que nesse... إِلَى اللَّهِ غَائِبٌ فَمَا وَفِي وَرَاءِي رَبِّي وَإِلَايَهُ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وإليه يرجع الأمر قَدْ دَعَوْنَا وَتَوَجَّأْنَ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا وَهُوَ يُبْدِئُ فَمَا يَعْمَلُونَ إِلَّا أَمْرُهُ وَإِنَّ إِلَى وَ تو كَ وَمَا رَهُكَ بِضافَّ م